الإشراق الرابع في جمالية منازل العبادة تمهيد في معنى المنازل والأحوال من جماليات الدين أن العبد السارك إلى ربه متنقل في عبادته بين من هزل أو مقامات ومتلذذ في مواجده بأحوال وهذه العبارات وإن كانت من الصلاحات المتصوفة فإن معانيها ومفاهيمها من أصود الدين في الإسلام إلا أن لنا قبل البدء في التفصيل كلمة نقولها هنا وذلك أن الناس في التصوف بين مفرط ومفرط وبين مسرف وغال وقلما تجد الاعتدال والحق في كل الأمور أوسطها وإن انما الميزان ما انزله الله في كتابه الحكيم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم أنكم شناء قوم على ألا تعادلو إعادلو وأقربوا للتقوا والتق الله إن الله خبير بما تعملون سورة المائدة الآية الثامنة نعم هذا المجال قد خالطته بدع وخرافات وأوهام ومنكرات تسربت إلى مصنفات القوم وتلبست بأقوالهم فذلك أمر معلوم بيد أنهم ليسوا طبقة واحدة ولا مدرسة واحدة بل إن من بين رجالهم لبحارا زاخرة بالحقائق القرآنية والمعاني الإيمانية والإشارات الربانية وإن من بين مصنفاتهم لكنوزا عامرة بالحكم الرحمانية والعطاءات النورانية والأذواق الراقية وذلك وذلك لما اختصوا به من النظر العميق في طبائع النفوس وما ثقفوه من التشخيص الدقيق لأهوائها وأدوائها وما رسموه من المشاهدات الرحمنية الصافية التي وهبوها أثناء السياحات الروحية متفكرين ومتتبرين في عالم الملك والملكوت ومن هنا فإنه لا يميز الحق من الباطل في أقوالهم وإشاراتهم إلا نقادة فاحصة إن بعض الناس قد تحدثوا عن شيء من ذلك فيتبادر إلى ذهني أنك سوف تقيده بعد ذلك بسلسلة من البدع من وساطات منكرة واستلاحات غامضة ودعاوى أخرى ما أنزل الله بها من سلطان إلا الإفتئات على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مع أن المسلم غني ولله الحمد عن وساطة الأشياخ والأوتاد والأبدال بكلام الله جل ثناؤه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتاحين لكل من أق. أقبل على الله بقلب المفتقر يرجو عطاءه للمتدفق كوثره على العالمين لا يتوقف كرمه وفضله تعالى على إذن شيخ أو رضا غوث وإنما نوره سبحانه متجل أبدا متدفق سرمدا وذلك سر من أسرار جمالية الإسلام دين التوحيد الحنيف وهو لازم عن جمال أسمائه الحسنى وكمال صفاته العلا سبحانه وتعالى عما يصفونه نعم للعلماء المربين وللحكماء المرشدين من أهل الله وخاصته فضل الدلالة على الله والتبصير بمسالك السير إلى منازل الحق سبحانه لما لهم من سابقة العلم والذوق والمعرفة بالطريقة والانتصاب للدعوة إلى الله وما دون ذلك من دعاوى الخصوصات الشاطحة والفلسفات المخرقة باطل المنكر لا يقود إلا إلى العمل والضلال لا. ونحن هنا بحول الله ذاكرون في هذا السياق من المعاني ما لا يخرج عن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بل لا نذكر إلا ما وردنا له أصلا في الكتاب والسنة إن شاء الله ذلك أن هذا المجال قد انتسب إليه الصالح والطالح والولي والزنديق فاختلط الحق به بالباطل مما سبب نفور عدد من الناس من كليا. ورحم الله من القيم العالم المحقق والناقد لمذاهبهم البصير بمثالبها وبركاتها قال في هذا كلمات نحقها أن تكتب بما الذهب هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس إحداهما حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل هذه الشطحات وأنكروها غاية الإنكار وأساء الظن بهم مطلقا وهذا عدوان وإسراف فلو كان كل من أخطأها وغلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعة والحكم وتعطلت معلمها والطائفة الثانية حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملتهم عن مع رؤية شطحاتهم ونقصها فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا حكم القبول والانتصار لها واستظهروا بها في سلوكهم وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون والطائفة الثانية أهل الإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزل كل ذي منزلة منزلته ونحن إن شاء الله نرجو أن نأخذ من رحيق أزهارهم وأنداء أنسامهم حاشا أباطيلهم وشطحاتهم وإنما قصدنا تتبع معالم الجمال في حركة الدين لتزيين السير إلى الله بمواجيد الأنس والشوق والمحبة والرضا قلت إن المسلم سائر إن الله والسير إنما هو قطع العمر في إبادة الله منذ أن أدرك الإنسان أنه إنما يسكن هذه الأرض إلى حين وهو يعيش حياته باحثا عن نفسه كادحا إلى ربه ليس ذلك لأنه سيرحل عنها بالموت فحسب ولكن أيضا لأن عنصره الجوهري الذي يشكل حقيقته الوجودية وعيا وإدراكا وحياة ليس منها بل هو عنصر من السماء ذو طبيعة أخرى طبيعة غريبة عن هذه الأرض وعلى إقهى غربة تامة وإذ يدرك المؤمن هذه الحقيقة يملأ قلبه الشوق والحنين إلى موطنه الأول حيث سكن آدم قبل أن ينزل إلى الأرض حيث الرضا والرضوان الإلهي والملائكة يدخلون من كل باب إنك ميت فأنت راحل إذن أحببت أم كرهت ولكن قليل هم الساركون الذين يعبرون الأعمار سيرا إلى الله مكتسبين منازل ودرجات عبر ذلك السير حتى إذا كان الأجل ولد أنفسهم على أعتاب الديار حيث الأحبة والأبرار إن العبادة تقرب إلى الله شبرا شبرا إنها رقي في السماء والسماء وطبقات ودراجات وكل عبد في طريقه إلى الله يترقى إنها إذن لمنازل أو مقامات كما يعبر آخرون تماما كمنازل قراءة القرآن في الآخرة إذ يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها بيد أن سبل العبادة لا تكاد تنحصر بدءا بالعبادات المحضة إلى كافة أشكال أنشطة الحياة الصالحة وكل أنواع الكتح في سبيل عمران الحياة الدنيا بالخير ولذلك كانت العبادة بكل أشكالها مسابقة إلى رضوان الله وتنافسا في الخيرات ومن هنا كانت الجنة منازل ودرجات تماما كمنازل النجوم السيارة وأبراج السماء السابعة في الفضاء قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم ما تراؤنا الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهما فالعبد السالك يسري ليله ويسرب نهاره سعيا لاكتساب الرضا والرضا كما رأيت منازل فكان الصالحون يجدون ويجتهدون في السير عسى أن يدركوا أعلى المقامات وأرفع المنازل يقول حادي المحبين صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل على إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة ومن هنا كان التسابق لكسب أعلى المنازل، ولذلك قالوا المقامات مكاسب، والأحوال مواهب، فالأحوال جمع حال، وهي ما يجده العبد في سيره إلى الله من أذواق للعبادة، تختلف من لحظة إلى أخرى ذات لذات ومواليد متفاوتة، مما ينشطه في سيره ويحدو به إلى ربه ويزيد شوقه إلى مولاه اتقادا، فالأحوال أوضاع نفسية للمؤمن لا تستقر على أمر، بل هي متقلبة به بين نشاط وفتور، وبين قبض وبسط، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون على كل حال على الحاله التي أنتم عليها عندي لصفحتكم الملائكه بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبونه كي يغفر لهم مشيرا إلى تقلب حال العبد بين نشاط وفتور في سيره إلى الله وأصرح منه ما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل عمر شره ولكل شره فترة فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد لك، فالشرة هي حال النشاط في العبادة والإقبال على الله والفترة عكسها أي من الفتور فهما حالان وللشرة مراتب تزيد وتنقص من حيث الذوق والوجد والشوق فهي أحوال ومن هنا قال أبو نصر السراج التوسير رحمه الله فإن قيل ما معنى المقامات يقال معناه مقام العبد بين يدي الله عز وجل فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله عز وجل قال وقد سئ له بكر الواسط رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة قال مجندة على قدر المقامات والمقامات مثل التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والرضا والتوكل وغير ذلك وأما معنى الأحوال فهو ما يحل بالقلب أو تحل به القلوب من صفاء الأذكار وقد حكي عن الجنيد رحمه الله أنه قال الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم وللإمام أبي الحسن الهجويري عبارة لطيفة في تعريف في هذين المصطلحين بصورة أدق وأوضح قال رحمه الله في سياق حديث عن المريد ولا يجوز أن ينتقل من مقامه دون أن يقضي حقه فمثلا أول المقامات التوبة ثم الإنابة ثم الزهد ثم التوكل وما شابه ذلك فلا يجوز أن يدعي الإنابة دون التوبة أو يدعي التوكل دون الزهد وقد أخبرنا الله تعالى عن جبريل عليه السلام أنه قال وما منا إلا له مقام معلوم ثم إن الحال معنا يرد من الحق على القلب دون أن يستطيع العبد دفعه عن نفسه بالكسب حين يرد أو جذبه بالتكلف حين يذهب فالمقام عبارة عن طريق الطالب وموضعه في محل الاجتهاد وتكون درجته بمقدار اكتسابه في حضرة الحق تعالى والحال عبارة عن فضل الله تعالى ورطه إلى قلب العبد دون أن يكون لمجاهدته تعلق به لأن المقام من جملة الأعمال والحال من جملة الأفضل والمقام من جملة المكاسب والحال من جملة المواهب ولذا كانت المنازل أو المقامات مراتب إذا حصل عليها العبد وجب أن يحافظ عليها لأنها مستوى معين التدين والفهم للدين والقرب من الله لا أجمل به أن يتراجع عنه فهو إذا ثابت فإذا انتقل العبد إلى غيره من المنازل اصطحب معه كل ما اكتسبه في المنزل الأول من الخيرات لأن المنازل لا ينسخ بعضها بعضا بينما الأحوال لا تستقر وينسخ بعضها بعضا إذا هي مما يطرق نفس الإنسان بشكل لا إرادي ولا شعوري فلا يدري المؤمن حتى يجد من نفسه ذوقا ما تماما كسائر الأحوال النفسية التي تصيب المرء في حياته العادية مما لا طاقة له في كسبه أو رده كالحب والبغض والصخط والرضا والحزن والسرور بينما هي هنا في مجال العبادة تتعلق بأذواق الإقبال والإدبهار من أحوال النفس في التعامل مع العبادات وأعمال الخير عموما فقد يصلي المرأة الصلاة مثلا بواجد فاتر وقد يصليها بواجد متوقد كأنما يحلق في السماء وبين هذا وذاك صورا عديدة من المواريد والأذواق والحلاوات هي الأحوال ولذلك لم يكن ممكن إلا أن تكون مواهب كما قالوا في فالمقام نتيلة العمل والحال ذوق المقام فآل الجميع إلى العمل وما أحسن قول أبي بكر الكلابذي رحمه الله الأحوال مواريث الأعمال ولا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال فالبدار البدار يا سالك إن الأعمار ماضية إلى ربها فإن لم تتخذها النفوس مطايا نزلت إلى دركات الهالكين وكان أولى بها أن تترقى عبرها إلى درجات الصالحين ومنازل المحبين والمنازل أو المقامات عند أرباب السلوك شتى بيد أن ذاكرون في هذا الكتيب ما هو ضروري للعبد المحب وما لا غنى له عنه في سيره إلى ربه مختصرين ومنبجين ما أمكن إدماجه من المعاني بعضها في بعض إن شاء الله مع مراعاة طبيعة حاجة الإنسان الروحية في هذا العصر خاصة المشهد الأول في جمالية التوبة يقول المقيم رحمه الله منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به فالتوبة هي بداية العبد ونهايته وهذا تأصيل حسن وجب البدء به ومن قبله قسم ذنون المصري التوبة قسمين فجعلها توبتين توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة والقصد بالعوام المريدون المبتدئون وأما الخواص كما جرى عليه الصلاح القوم فهم الذين قطعوا مراحل متقدمة في الطريق واكتسبوا معرفتها وخبروا مسالكها وهذا كلام جميل أيضا أن التوبة يا سادتي هي شلال الجمال المتدفق من كوثر الرحمن الفواح بأريج عطاء الله وكرمه التوبة هي وضوء النفس وطهورها تماما كما أن للأعضاء البدنية وضوءها وطهورها فان تتوب إلى الله يعني أنك تتطهر وأنك تجرد نفسك من خبائثها تجريدا ان التوبه تجمع مع كل منازل التهذيب والتصفية وترتقي بصاحبها عبر الأمواج الدافقة نحو السماء إنها جمال الطهور المفضي إلى بحر المحبة الإلهي قال جل جماله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سورة البقرة الآية مئتان واثنان وعشرون وبذلك كان يدعو سيد المحبين محمد صلى الله عليه وسلم إثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فقارن بذلك بين طهورين في سياق واحد طهور النفس وطهور البدن فعليك السلام يا محمد عليك السلام التوبة هي أول باب يليجه السالك في مسر المحبة الدائم الاختيار والتوبة بهذا المعنى توبتان توبة العبد الآبق الشارد عن باب الله وتوبة العبد السالك إلى الله قال أبو بكر الكلاباذي سئل الحسين المغازري عن التوبة فقال تسألني عن توبة الإنابة أو توبة الاستجابة فقال السائل ما توبة الإنابة قال أنت تخاف من الله من أجل قدرته عليك قال فما توبة الاستجابة قال أن تستحي من الله لقربه منك فأما الأولى فلا تكون إلا بعد مقام اليقظة يقظت الإنسان من غفلته واكتشافه أنه غارق في مستنقع الشهوات والمعاصي فيشتهق إلى لحظة سعيدة مع الطاهرين بعدما ضاقت أنفازه بالروائح النتنة المنباعتة من جيفة العلق المسنون فيقرر بدء المصالحة مع الله وذلك أور الدخول إلى مقام الإرادة مع قافلة الصالحين هاربا مع رفقته الأولى مع الأشرار الغفلة واصبر النفس.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 سورة الكهف الآية الثامنة والعشرون سواء كان ذلك توبة من كفر صريح أو من معصية دائمة فهي في جميع هذه الأحوال خروج من فوضى الشرود ودخول إلى نظام المدار حيث يستقيم العبد في السير إلى ربه وتلك هي التوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سورة التحريم الآيات الثامنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم والثانية توبة العبد المستقيم السالك إلى الله إذ يصيبه الشيطان في طريقه ببعض الرشقات والنخسات فيصيبه القبض بعض البسط وينتبه إلى ما به من أذى فيجأ رفرا إلى الله وهي المشار إليها في قول الله تعالى يصف عباده السالكين التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون السائحون الراكعون الساددون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سورة توبة الآية المئة الثانية عشر إنها صورة ذات إشعاع بهي ترى فيها قافلة المحبين تقطع المسافات إلى الله توبة وعبادة وحمدا وسياحة وركوعا وسجودا آية تعبر بتصويرها الجميل هذا عن حركة السير ألا ترى أن الركوع والسجود إنما هما فعل واحد هو الصلاة لكن الله تعالى ذكر كل منهما على حدة لترى العبد في حركة دائمة بين ركوع وسجود فيحي لك ذلك الاستمرار والتجدد في الأفعال المستفادة مما سبق من عبارات التائبون العابدون الحامدون السائحون رغم أن التعبير باسم الفاعل الفاعلون دال بذاته على ذلك ولكن تتأكد الصورة المتحركة السائرة باستمرار إلى درجة التشخص الحي تماما كما في قوله تعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سورة الفتحة الآية التاسعة والعشرون تراهم ركعا سجدا لا يفترون يحدوهم الشوق في حركة سائرة أبدا إلى الله إلى أن يلقوه على المحبة والرضا فهم هنا إذن المؤمنون التائبون باستمرار المجددون لتوبتهم بلا انقطاع قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها وابن آدم لا بد أن يذنب فمن هنا كان هو ابن آدم قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى سورة طه الآيتان المئة هو والعشرون والمئة هو والعشرون وقال سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سورة البقرة الآية السابعة والثلاثون ثم تلك هي إرادة الله الجميلة في خلقه وكرمه الفياض من أنوار أسمائه الحسنى جاء في الحديث النبوي ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم والتوبة بجميع معانيها من أبهى منازل العبادة في الإسلام إنها خضرة الأمل الممتدة في أفق السير إلى الله المتصلة بمنازل الرجاء والمحبة والشوق والأنس بالله ظلال من النور البهي تضلل العبد أبدا وهو يتنقل من منزل إلى منزل ويسبح من فلك إلى فلك وهو يمضي صعدا في اتجاه السماء عبر مدارج المحبين إنك أيها العبد تسير إلى ربك تشعر أن لك رب تواب رحيما يقبلك متى عدت وكيف عدت المهم هو أن تعود إنه الله هل تعرفه مقام التوبة يتيح لك أن تعرفه معرفة الله قربا واقتراب ومن اقترب من الجمال احبه والحب غايته الوصال ومن وصله الحبيب كان حاله انسا وسرورا فإن له إذن أن يقنط أو يأس هنا في ظلال الله لا قنوط ولا يأس وإنما أبواب السماء تنهمر بواردات من النور ذات رواء علوي يملأ الوجدان بانداء المحبة قال عز وجل لعباده الغارقين في أوحال الذنوب قُلْ لعبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا لَا تَقُنَّتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سورة الزمر الآية الثالثة والخمسون إنها لتعجز الكلمات والعبارات البشرية عن وصف ما ينفتح عنه هذا الباب السماوي الفسيح من خيرات ورحمات إن الله يغفر الذنوب جميعا فما أجل جمالك يا الله وما لأندى عطائك الكريم هذا شلال البركات يتفجر من عند الرحمن فيا عبد أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب سورة صاد الايه الثانية والأربعون الكل إذن مقبول عند الله مأذون له في الدخول إلى حضرته تعالى موعود بموعد للوصال موعد غير بعيد ولا عسير لا تحجبه الوسائط ولا تثقله البروتوكالات ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سورة النساء الآية مئة وعشرة وإنما أنت أنت أيها العبد المحب عليك أن تسأل أن تسأل فقط ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم سورة التوبة الآية 104 ذلك الله الذي يعطي قبل أن يسأل فكيف إذا سئل إن التوبة حسنة بنفسها عظيمة وذلك لأنها تجمع خصالا تعبدية شتى فالتوبة توحيد ذلك أن العبد العائد إلى الله تائبا هو عائد إلى الله أولا ثم هو عائد إلى الله وحده وفي ذلك ما فيه من اعتقاد أن الله وحده سبحانه التواب الرحيم إذ لا ملجأ منه إلا إليه وذلك توحيده سبحانه في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته تعالى ولذلك كثيرا ما ذكرت التوبة والاستغفار في سياق التوحيد قال تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سورة الرعد الآيات الثلاثون وقد سبق أن التوبة منزل والاستغفار بابها ومن هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أرق عبارات الاستغفار فكان أجمع الكلام في هذا ما سماه صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار وهو عبارات في الإقرار الوجداني العميق بتوحيد الإلهية والاعتراف لله سبحانه بكمال إنعامه وإفضاله والتعبير عن مواليد العبودية لجلاله تعالى قال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار الله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 إلا أنت كلمات وديزات عظيمات في تمجيد الله في عليائه والاعتراف بآلائه إلها واحدا لا شريك له سواء في واقع الأمر أو في وجدان القلب منه وحده الغفران لأنه تعالى المالك وحده للضر والنفع فالعبد مدين لله غارق في فقره إليه تعالى وحاجته المطلقة إلى طاله وإنعامه في كل لحظة وحين مدرك لعجزه عن القيام إلا بالله ويأسه من النجاة إلا به، وهالذنب يحيط بالرهب من كل جانب فكان هذا الاستغفار الجميل تعبيرا عن وجدان القلب الهارب إلى ربه الفار من ذاته الضيقة إلى ذات الله الواسعة وكان إذن أن فاضت الأحاسيس بأرقام عن التوحيد والإخلاص لله وأشد ما يكون العبد موحدا ومخلصا هو في حال الحاجة الجارفة فكان سيد الاستغفار بلسما للعابدين ومن هنا كان استغفار يونس في بطن الحوت، وهو يضرب به في مجاهيل المحيطة وظلماتها ما حكاه الله تعالى من قوله فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سورة الأنبياء الآية السادسة والثمانون والتوبة استغفار إذ هي منزل أو مقام والاستغفار بابها أو إن شئت فمفتاحها ولذلك قال سبحانه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه سورة هود الثانية ومن هنا كاد يكونان مترادفين في كثير من السياقات القرآنية والحديثية قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى سورة طه الآية الثانية والثمانون قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة وقال أيضا والله إني لاستغفر لا الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مره والتوبة تسبيح لأنك إذ تستغفر الله وتتوب إليه تفرده في عليائه موحدا لذاته وصفاته كما ذكرنا وذلك في حد ذاته تنزيه له سبحانه أن يشاركه أحد في صفه أو أمر فاستقرار هذا المعنى في نفس العبد الفقير العائد إلى ربه عود ذل وافتقار تنزيه لله في كماله وتسبيح له في عليائه ولذلك كان استغفار يونس المذكور آنفا تتوسطه عبارة التسبيح الصريح سبحانك إذا الشعور الوجداني الموحد لله تأليها إنما هو خضوع لله اعترافا بكماله وجماله وهو غاية التسبيح والتنزيح ومن هنا قال سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة النصر الآية الثالثة والتوبة دعاء لأن بابها الاستغفار كما سلف ولذلك فهي دعاء بما للكلمة من معنى دعاء فيه خصائص العبودية ما قد لا تجده في غيره من العبادات إذ التوبة إقرار بالذنب أولا ثم شعور بالذلة والفقر إلى الله وذلك أساس من أسس التعبد في الإسلام وشروط التوبة الثلاثة دالة على هذا المعنى الوجداني العميق وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها وتلك كلها هي شروط الرحلة إلى الله فالندم على فعل الشر هذا الإحساس الوجداني والجميل الذي يدرك العبد من خلاله إذ تذوق مرارة التيه وشقاء الشرود ما للعودة من حلاوة وما للأوبة من أثر في عمران القلب بالسلام ولذلك يبقى الندم حافزا قويا على الدخول إلى مقام الإرادة فيسلك المريد إلى ربه سبيل الرشاد والمحبة مصرا على التزام تعاليم الهدى ولو حفت بالمكاره لأنه يدرك ما للشهود يوتيه من خطن على نفس وشقاء في المعيشة ويكفي التوبة رفعة أن تكون دعاء إذ الدعاء هو العبادة كما في الحديث بل لك أن تقول التوبة هي العبادة ما دامت التوبة واردة في الحديث مرادفة للدعاء والرجاء قال عليه الصلاة والسلام حاكيا عن ربه تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي فقوله هنا دعوتني وبمعنى استغفرتني أن جوابه كان هو وقوله غفرت لك وتاج جمال التوبة بعد ذلك أنها معرفة بالله معرفة قائمة على نور المشاهدة وألطاف التجلي وللحديث القدسي المذكور قبل قليل تتم فيها من الجمال الرباني ما تعجز العقول عن الإحاطة به تصورا ومن العطاء الرحمني ما تفن القلوب دون إحصائه تشكرا قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وللنداء يا ابن آدم في سياق التوبة تذكير بالخطيئة الأولى وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى سورة طاها الآيتان المئة وثمانية عشر والمئة وتسعة عشر وفي النداء بهذا اللفظ إشارة لطيفة إلى طبيعة الإنسان الخطاءة والتوابة في الوقت نفسه والجميل أن في هذا السياق يبرق الإذن بولوج باب معرفة الله سياحة في فضاء كرمه الذي لا يحد ومنه العظيم الذي لا ينتهي ثم تدخل وتتفق ودران الغفران أن تبلغ ذنوب بن آدم عنان السماء أن يأتي ربه بقراب الأرض خطايا وليس بين يديه من أعذار ولكنه فقط يأتي يطرق الباب يسأل يدعو ثم كأن شيئا لم يكن بل كأنك إنما كنت تجمع الحسنات لا السيئات ركام النتائنة والجيف يتحول في طرفة عين مسكا وعنبرا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سورة الفرقان الآية السبعون ذلك لأنه هو الله فهل ذقت ذلك حقا إذا أنت من العارفين إن الله على المؤمن السالك أن يعرف أن الله يعطي بلا حساب عندما تذوق ذلك ثوقا تجد له في قلبك ظلا جميلا يمتد في الآفاق إلى ما لا نهاية ولن تذوق حتى تدعو وتدعو تستغفر الله تطرق باب كرمه المفتوح أبدا ثم ثم تدخل لتشاهد كيف أنه سبحانه يغفر الذنوب جميعا ترى شلال الرحمة تنهمر أنواره عليك والدات من الفرح الإلهي وتسكن لجمال المحبة الذي لا يوصف هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا قال الله أشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فضلع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح عندما تصل ربك فيصلك وتحبه فيحبك وتقترب منه فيقربك وترى ذلك حقا وتشاهد جماله ذوقا وبجدانا تكون قد عرفت الله وعرفت كرمه العظيم لكن أنت هل دخلت؟ هل طرقت الباب؟ ان الخطوة الأولى هي منك وإنما عليك أن تأتي وتسأل قال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إنه وعد الله ذي ومن احصى على الله إخلافا الا سبحانه وتعالى من سيد كريم ورب الرحيم وملك بر حليم لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة الروم الآية الخامسة ومن مدارج التوبة يمارس العبد أول محاولة الطيران إنما تشرع في تحسي كأس الاستغفار تتحرك الطائرة على مدرجات المطار رويدا رويدا ثم تسرع مندفعة إلى أمام بقوة عجيبه حتى إذا كانت على درجة عالية من السرعة بدأت أول حركات التحليق وتطير الطائرة محلقة في الفضاء تخرق طبقات الجو منازل وطبقات أن تتوب إلى الله يعني أنك انطلقت عبر مدارج الإقلاع حتى إذا بدأت مقدمة الطائرة في الارتفاع في الجو كانت لك منزلة أخرى إنها منزلة الخوف والرجاء المشهد الثاني في جمالية الخوف والرجاء هذا الطائر المحلق إلى ربه في سماء صافية جميلة يحده الشوق إلى ديار الحبيب فيضرب بجناحه رغم شقة السفر بحيوية الذي عرف ما قصد فهان عليه ما وجد. والآن يطوي المسافة طيئا ويختزل الأزمنة اختزالا اللحظة الواحدة تحت شلال الوصل بعمر كامل من أعمار بني آدم وذلك هو الوقت مقام العارفين المحبين وفي هذا قالوا فلان له أوقات ذلك أن كل غفلة من العمر عن الاتصال بالله ليست لك يا ابن آدم بوقت وإنما وقتك ما كان لك وليس لك إلا ما كان بالله وتلك محنة القلب المشوق بلحظة الوصل العالية خوفا ورجاء بين احتمالين لا ثالث لهما ذلك ذوق منزلة الخوف والرجاء في كبد المحب فانشر جناحيك يا صاح ورقا فما دون النشر إلا التردي والسقوط الرهيب في أوحال التراب نقل ابن القيم كلاما لطيفا لأبي علي الروذباري رحمه الله قال الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استوى استوى الطير وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص فهما إذا يشكلان معا مقاما واحدا إذ لا يجوز أن يتفرد أحدهما بالعبد وإلا كان من الهالكين قنوطا ويأسا أو بطرا وغرورا وكل الأمرين من أخلاق الكافرين. ومن هنا وجب على العبد السالك أن يطير إلى ربه بهما معاه فهما وجهان لعملة واحدة كما يقولون وما أكثر ما ورد مقرونين في كتاب الله تعالى قال سبحانه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا سورة الإسراء الآية السابعة والخمسون وقال سبحانه يصف حال المحبين إذ ينزلون بهذا الواد العجيب تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون سورة السجدة الآية السادسة عشر وقال عز وجل يصف سير العبد المشوق وهو يضرب مسافرا في عمق الأزمنة يطوي ليلى السرع عارجا إلى ربه أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب سورة الزمر الآية التاسعة ألا ترى هذا الطيف النوري وهو يتحرك في الظلام متخفيا في محراب التبتل مظللا بأجنحة الملائكة يميل من فرط الوجد ركوعا وسلودا مثل النخلة إذ تستجيب ذريح الهواء فتعطف عراجينها خشوعا لله الواحد القهار هذا وجهه يرفعه خاشعا من سجوده عفوا بل يرفعه من وصاله مشرفا بأثار الرضا والقبول كذلك كل صور الخوف والرجاء تتميز بالجمال والبهاء والنور الدفاق إذ كلها أوصاف لحركة المحبة الرائحة إلى الله يحدوها نسيم الشوق المتردد بينها هاجسي الخوف والرجاء فأما الرجاء فهو الجناح الأيمن لأنه الأقوى والمهيمن على الطيران والتحليق وإنما الخوف خادم له كما سترى إن شاء الله إذا الأصر في علاقة العباد بربهم رجاء وقد اختلف المربون في هذه المسألة منذ القديم على ثلاثة أراء الأول رأى أن على السالك أن يغلب الخوف على الرجاء والثاني رأى العكس والثالث رأى أنه يجب تغريب الخوف حتى إذا أدركه الموت غلب الرجاء وسبب اختلافهم في هذه المسألة هي ورود نصوص مستق في كل الأمرين الخوف والرجاء فمن رأى أن رصوص الخوف خادمة للرجاء وأن رحمة الله إنما تدرك بالخوف غلب الخوف كما في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان سورة الرحمن الآية السادسة والأربعون قوله سبحانه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا سوره الانسان الايه العاشره والحاديه عشرة وكذا قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى سورة النازعات الآية الأربعة ون، وأمام أن نصوص الرجاء هي الأصل، فذلك لأن رحمة الله سبقت غضبه عز وجل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن مفهوم الرجاء هو الأكثر تواردا في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة الكهف الآية 105 وقال سبحانه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم سورة عن كبوت الآية الخامسة وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة الأحزاب الآية الواحدة والعشرون وجعل الأعمال ممنيه على الرجاء فقال سبحانه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، سورة البقرة الآية 216، وما من غلب الخوف في الدنيا حتى إذا أدركه الموت غلب الرجاء، فباعتبار أن من خاف هنا أمن هناك، كما سلف في قوله تعالى المذكور آنفا من سورة الإنسان، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا الآية ثم باعتبار أن الخوف أنفع للعبد السالك من الرجاء إذ هو الأزد علاجا لأمراض النفس والهوى لكن إذا أشرف على لقاء ربه وجب أن يستبشر بلقائه ويغلب الرجاء حينئذ على الخوف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمتن أحد منكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى والتحقيق في المسألة ما ذكرناه أولا من أن الأصل في الدين هو غلبة الرجاء وإنما الخوف خادم له خاصة وأن الخوف بمعناه الإيماني إنما هو خوف المؤمن وهو إنما يكون مبنيا على العبود لله والمحبة لله ولذلك كان خوفا مأجورا ومن هنا كان مبنيا على الرجاء فخوف يقود إلى الجنة ليس خوفا بمعناه المرضي وإنما خوف باطنه سرور كما حكي عن الجنيد رحمه الله في وصف ذمعة للخشية لله إن العين بها لا تدمع وإن القلب بها لا يفرح. أما الخوف المرضي فهو يقود إلى الاكتئاب واليأس والقنوط وهذا منهي عنه شرعا بل هو من أوصاف الكافرين. قال عز وجل ولا ييأس من الروح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سورة يوسف الآية السابعة والثامنة هنا. فالتخويف الإلهي وإذا يتعلق بعباده المؤمنين كما بينا في فصل سابق إنما هو تخويف تحبيب وإشفاق وتربية. ذلك يخوف الله مه عباده يا عباد فاتقون سورة الزمر الآية السادسة عشر فإنما هم عباده إذا واستعمال فعل يخوف يدل على القصد التربوي وكأنه إنما يخوف عباده قصد الوصول بهم إلى شاطئ التقوى والأمان إذا الخوف الذي يسكن قلب العبد إنما هو خوف التقوى والتقوى إنما تحصل بالمعرفة بالله تعالى وأسمائه الحسنى فبقدر معرفتك بالله تكون تقواك وخشيتك له عز وجل وذلك يقود إلى السكينة والاطمئنان وهو معنى الرجاء في نهاية المطاف، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر الآية الثامنة والعشرون، وقال سبحانه في حق البشرية ابتداء أي في بداية خلق الإنسان وإسكانه الأرض قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة البقرة الآية السابعة والثلاثون بل إن غلبة الرجاء على الخوف قدر إلهي كريم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وهذا والذي قبله نص في أن التبشير هو الأصل وبه يتعلق الرجاء لدى العاملين وهو تقرير إلهي ثابت ثانية ما أجر العاملين سورة الزمر الآية الواحدة والسبعون فالخوف نبض القلب الراجي رحمة ربه يحدوه إلى أعلى منازل الصديقين في جنة رب العالمين كما في الحديث المذكور قبل من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فإنما هو خوف له أنوار وجمال في القلوب السارية إلى الله ولعل بعض الناس اختلط عليهم مفهوم الخوف بين معنايه التعبدي والتعودي ذلك أن الخوف نوعان خوف عادة وخوف عبادة فالأول هو الموجود بالفطرة لدى كل إنسان وهو الذي إذا جاوز حده كان مرضا نفسيا أي فوبيا تدمر الأعصاب وتحطم الشخصية وهذا خوف مذموم شرعا لا يكون إلا عند شخص ضعيف الصلة بالله أو جاهل بعقيدة الإسلام وأما خوف العبادة فهو ذوق نوراني وخاطر رحماني يفيض على قلب العبد من صفات الجلال في أسماء الله الحسنى لما يشاهده في سيره إلى رب به تعالى من مشاهد الملك العلوي وشؤون الربوبية العظمى ومقامها الجليل المهيم على الكون كله خلقا وأمرا وتقديرا وتدبيرا من يوم التكريف بالأمانة إلى يوم التجلي للقضاء بين العبادة وما يتراء للعبد في ذلك من مشاهد القهر والقوة والعزة والجبروت ثم ما تنطوي عليه تلك الأقدار جميعها من حكم وأسرار تضرب في عمق الغيب المجهول مما ينتج عنه خوف له لذة العبادة لله واحد القهار والأنس التقرب إليه تعالى إنه إذن خوف المحب من محبوبه ومن هنا أنكر المحققون أن يكون الخوف مجردا هو أصل العبادة إنكارا شديدا قال الإمام بن القيم رحمه الله منكرا على الإمام الهروي شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه ثم قال في السياق ذاته هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات ثم قال بعد ذلك رحمه الله يحلل الإشكال في نص النفيس فقوة الرجاء على حسنات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 خائف بالضرورة فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه وكذلك خوفه فإنه يخاف صغوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه لكن خوف المحب لا يصحبه وحشه بخلاف خوف المسيء ورجاء المحب لا يصحبه إلا بخلاف رجاء الأجير فأما قوله رحمه الله فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته فهو راجع إلى ظن العبد بربه تعالى كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به ومن جمال الله عز وجل أنه أحب أن يعرفه عباده من باب الكرم والإحسان فهذه أنواره تتدفق أبدا من علياء السماء أنهرا كوثرية صافية الود عظيمة المد ليس لها حد ولكن أين المحبون قال محمد إقبال رحمه الله تجل النور فوق الطور باق فهل بقي الكليم بطور سينة فإنما المسألة أن تقترب أيها العبد اقترب قليلا نحو يصبك الرذاذ الجميل فيعلق قلبك الشوق إلى مصدر النبع وتهب ريح الرجاء الطيبة نعم لو عرفت حقا لرجوت رجاء الموقن وإنه كلما اقترب إليه عباده بالطاعات كلما ازدادوا به معرفة وعلما واستنارت قلوبهم بنوره الذي لا يخبو الطاعة تورث الجزاء من الرب الكريم فما جزاء الله توفيق وتسديد وحفظ وبشارات في الدنيا وفضل ورحمة في الآخرة عندما تعرف الله تعرف بشارته إذ تأتيك تضرق قلبك السالك إليه تعالى فلا تشبع من جمالها حتى تلقى الله ذلك لأنها تزيدك قربا وإذا ازددت قربا ازددت شوقا وذلك هو وقود الرجاء كما قيل وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. وأما قوله لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء ورجاء المحب لا يصحبه إلا بخلاف رجاء الأجير فهو بيان أن الخوف متضمن للرجاء ولذلك فهو لا يفضي إلى القنوط ولا تصيب صاحبه وحشة من عبادته بل هو في أنس دائم مع ربه وأنواره التي تملأ فضاء خطواته فيما بين يديه وذلك هو الرجاء حقيقة وليس هو خوف المسيء كفرا وعصيانا فهذا خوف حقيقي مدمر لعياذ بالله كما أن رجاء العبد المحب لا ينتج عنه ما خشيه بعض المربين من علة الركون إلى التمني وترك الأعمال فغلب الخوف على الرجاء بل رجاء المحب سليم لا علة فيه بل هو حاد إلى الزيادة في الأعمال لأنه ناتج عن المعرفة بالله كما رأيت ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد كما قيل أما أبواب المعرفة المفضية إلى بطحاء الرجاء فهي الأعمال وللأعمال اذواق العطاء الإلهي والكرم الرباني والفيض الإحساني ذقق قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أطعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله واحدة وما أجمل قصة ذلك العالم العارف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 في صورة آدمين فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوردوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر إلى من أهلها وفي أخرى فناء بصدره نحوها أي أن الشبر الزائد إنما كان بصدره الممتد نحو الأرض الصالحة فانظر إلى الرجل الزاهد كيف كان رغم زهده جاهلا بالله فأتاه بغير علم فضل وأضل فكان أن أكمل القاتل عدد المئة به وانظر إلى الرجل العالم، وقد سماه الحديث عالما كيف أفاده بإلمه ومعرفته بربه وكيف أن الرجاء باب فسيح لا يغلق دون العباد شيئا ما طرقه باب هذه التوبة المباركة وكيف لا يمتلك الرجاء قلب عبد عرف أن هذا هو ربه يعطي من يشاء ما يشاء بلا حساب إنها منزلة الخ في الرجاء خوف من غير قنوط ورجاء من غير غرور ويكفي من جمالها أنها الحداء الملائكي الذي يملأ قلوب السائكين بأطايب بالجنة ورياحين المحبة ويسوق السرى في خضرة النور السهدي سيرا إلى الله حتى إذا ذاق العبد لذا التعبد كانت التجليات فعرف ربه فإذا عرفه أحبه وحينئذ يضرب الجناح بمواجيد الشوق ضربة أعلى في طبقات السماء رقيا إلى منزلة المحبة وما أدراك ما منزلة المحبة المشهد الثالث فيه جمالية المحبة منزلة المحبة هي أشرف منازل العبودية وأصدقها ترجمة لشهادة الله لا إله إلا الله ذلك أنها ترفع العبد إلى شهود العبودية أي أن العبد يدخل باب الأنس بالله فيجد لأعماله الصالحة لذة السير ومتعة الركوع والسجود حيث يشهد خضوعه الجميل لله وانقياده المتدفق لأمره ونهيه طاعة يغمرها الشوق إلى رضا المحبوب شوق يسلك العبد في قافلة المحبين الضاربة في تاريخ الدين من يوم أن أشرقت أنوار على العالم إلى أن دخلت البشرية في ظلمات هذا العصر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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزرهم فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما سورة الفتح، الآية التاسعة والعشرون. فمع هؤلاء لا يشعر السائر بمشقة ولا عنت، بل يجد في مكاره الطريق رائحة الجنة واريج ظلالها الريانه أنت مع محمد؟ إذاً أنت. من السابقين باذن الله نعم نحن في آخر قافلة السورة إلى الله ولكننا نصل اولا إن شاء الله قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتابة من قبلنا من لي بمثل سيرك المدللي تمشير ويدا وتدي في الأول ذلك أنك مع أحب الخلق إلى الله محمد رسول الله والمرء مع من أحب فإن كنت معه حقا فإن المعية تقتضي التشبه بصفاته ألا وإن أعلاها هي القرآن الكريم وما القرآن إلا كتاب المحبة وإن أول تجليات المحبة على حركة المحب أن ينقاد شوقا إلى المحبوب ينقاد حبا ورغبة انقيادا يحدوه الطمع في الرضا والرجاء في الوصال نقل أبو بكر الكلاباذي تحب تعرف المحبة عن الجنيد رحمهم الله تعالى فقال المحبة ميل القلوب ثم قال الكلابذي شريحا معناه أن يميل القلب إلى الله وإلى مال الله من غير تكلف وقال ابن رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة رحم الله بن القيم فقد أورد للمحبة ثلاثين تعريفة مروية عن أرباب القلوب لم يرض أي منها تمام الرضا ولقد صدق رحمه الله لا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة وما ذلك إلا لأنها أمر ذوقي وجداني شعوري فهي التدفق العاطفي للقلب تعلقا بالمحوب أو كما قال الجنيد في رسمه ميل القلوب وحيث ميل القلب فإنه لا يرد مشقة في السير بل إنما يجد متعة وراحة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة وإنما قرة العين كناية يعبر بها عما تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب من أعز ما يحبه الإنسان كالابناء والأزواج ولذلك قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فراجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن سورة طه الآية الأربعون قال سبحانه في وصف عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما سورة الفرقان الآية الرابعة والسبعون فإذا فقدت النفس قرة عين قلقت وفزعت تماما كما يحصل للثكلاء إذ تفقد ولدها فلا قرار لعينها بعد ذلك ولا سكن لقلبها هكذا كانت الصلاة عند الحبيب محمد صلى الله عليه قرة عين لا يرد راحته إلا في ظلالها ولا يرد سكينته إلا بين أحضانها وهو مراد قول الكلابذي في شرحه المذكور أن يميل قلبه إلى الله وإلى مال الله من غير تكلف وهو أيضا مقتضى قولهم في السير إلى الله يبدأ العبد حاملا وينتهي محمولا وذلك أن العبد إذا يكون حديث العهد بتوبته من الشرود عن باب الله وربقة العبودية قد يرجل للتكاليف الشرعية وهو حديث عهد بها كلفة ومشقة فإذا كان حديث عهد بأداء الصلاة الخمسي مثلا ربما ورد لها مشقة في نفسه من حيث اسباغ الوضوء عن المكاره والتحرز من النجاسات والالتزام بالأوقات وما إلى ذلك لكنه في سيره ذلك يترقى شيئا فشيئا في مراتب التعبد حتى يرد من الحلاوة للعبادة ما لم يرده في الأول وبقدر ما يقبل على ربه خاشعا يقبل عليه ربه بالتسديد والتأييد حتى يحبه فيسبغ عليه من نعم التجليات أنوار الرضا والسكينة والجمال فيخرج العبد بذلك من مشاهدة الأعمال إلى مشاهدة ربه أي أنه لا يبقى في سيره إلى ربه شائرا بوطأة الأعمال على بدنه وجوارحه وإنما يشعر بآثارها الجميلة على قلبه ووجدانه لما لها من قبول عند الله الذي أنعم عليه بواردات السلام فإذل لها حينئذ لذة وراحة لا توصف وإنما يدد المشقة حينئذ كل المشقة خارج العمل وفيما كان يحسبه راحة ودعه وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة فتكون التكاليف الشرعية عندها هي التي تحمل العبد لا هو الذي يحملها وهو معنى يبدأ العبد حاملا وينتهي محمولا وهو كذلك مقتضى قول من قال من عدود المتصوفة المشهود لهم بالصلاح سقطت عنا التكاليف أي سقطت عنا كلفتها فلا نريد لها إلا اللذة والجمال حاشا مقاصد الزنادقه المبتدعة الذين استغلوا إشارات القوم لبث ضلالهم وشطحاتهم إن منزلة المحبة هي من الأهمية بمكان في تقرير حقيقة التدين في الإسلام ذلك أنها وهي أساس العقيدة الإسلامية كما تبين في الإشراق الأول من هذا الكتاب هي من المنازل التعبودية التي لم تعطلها المكانة اللائقة بها في تدين المسلمين اليوم وبرامج تربيتهم فكانت فيهم الآفات في الفهم والسلوك على السواء ذلك أن من أضعها فقد أضاع من الدين جوهره ومن التقوى روحها المحبة يا سادتي هي استعداد القلب لاستقبال النور الإلهي إذا القلب الصالح كالكأس يعكس نور الرحمن قال عليه الصلاة والسلام في حديث جميل إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وأهانية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها أرقها وألينها والناس في عكس أنواره العلوية ومشاهدة تجلياته الحسن طبقات ومنازل شتى والمعرفة بالله سير لا ينقطع إلا بالموت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 والسبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه والسبحات جمع سبحة وهي ما يفيض عن الذات الجميلة من لآل النور ونوابض الحسن وأشعة الجمال ومن تدبر اسماء الله الحسن في سيره وعبادته ولدها نجوما رحمانية في سماء المعرفة بالله تشرق عليه في لحظات النجوة والصفاء الروحي كالشموس والأقمار وتفيض عليه من نور الله بأسباب الوصال ومواجيد الجمال والجلال فلا يملك القلب آنئذ إلا أن يلقي بمهجته في بحار المحبة فما أجمل نور الله إذ يتدفق على القلوب المحبة من الكوثر ثجاجا فتشخص ببصرك الولهان اتجاه مصدر النور تتملى مشاهد الجمال في محراب المحبة وإنما ذلك نوره العظيم بجماله وجلاله فما أروع نوره سبحانه ما أروعه إذ يتجلى مثله في صفات الكمال مثل ولكن ليس له مثال قال عز وجل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 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ سورة النور الآية الخامسة والثلاثون ومهم جدا أن تعرف أن بعد هذه الآية المباركة العظيمة الجليلة قال عز وجل مباشرة في الآية التي تليها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن من ذكر الله وإقاب الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار سورة النور الآية السادسة والثلاثون فكأن نور الله المذكور قبل إنما يهدي الله إليه هؤلاء الذين هم في بيوت أذن الله أن ترفع الآية وقد قال قبل ذلك يهد الله لنوره من يشاء إنهم هنا يدورون في فلك العبادة بالغدو والأصال لا يستطيعون منها فكاكا كيف ها هي ذي قلوبهم معلقة بانوار الله مع السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ويا لتعلق القلب إذا تعلق والتعلق إنما هو الحب والهيام اذهب إلى حيث شئت واشرد في التيه ما شئت فإنك لا بد تعود تعود إلى قلبك ونبضك هذا المعلق هنا في بيت الله يومض بالمحبة ويتقد بالشوق إنه معلق هنا تماما مثل مصابيح النور التي تتوسط فضاءات المحارب الجميلة هذه القلوب هي اهانيه الرحمن قلوب عباده الصالحين رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله يسبحون ربهم ويلهجون بذكر محبوبهم بالغدو والاصال هذه اهانيه الله من أهل الأرض التي تعكس أنواره وتفيض بجماله وإن أحبها إلى الله أرقها وألينها ذلك فعل الحب إذا خالط قلبا عطفه ليونة ورقة حتى يذل فيكون المعنى إذن أحبها إلى الله ما كان منها أكثر حبا له القلب المحب لا يلامسه الحب حتى يشرق بنور الله إشراقا فكأنما هو كأس من زجاج تشع بمن همر عليها من أنوار فتفيض به في كل اتجاه هل تملك الكأس أن تمسك النور لا أبدا إنها تمتلئ بجماله ثم تفيض ولذلك كان لسائر الجسد من نور الله تجليات المحبة والجمال وهنا مزلق كثير من المتصوفة ومهلكهم حيث قالوا بالحلول والاتحاد وحاشا جلال الله وجماله أن يكون كما قالوا بل تعالى سبحانه عما يقولون علوا كبيرا فإنما هي أنواره تعالى يهدي بها وإليها من يشاء ويفيض على قلوب عباده الصالحين كما في الحديث من كرمه الذي ليس كمثله شيء فإيضا لا تحده الرسوم والتعريفات إلا أن يقرب تقريبا نعم إذا أشرقت القلوب أشرقت الوجوه والأجساد أليس القلب ملك كل الجسد كله ألا وإن في الجسد مضه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولذلك كانت رؤية الصالحين تذكر بالله وإنما هي رؤية ولذلك كان من الصالحين من يرى بنور الله كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي عن العبد العابد المحبوب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فكيف يكون ذلك لو لم يكن قلبه آنية من أوان الله؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سوره الحديد الا اياها وان ربك اذا تجلى لشيء اما ان يجعله دكا واما ان يشرق بنوره حسب امره تعالى ومراده فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا سورة الاعراف الآية مئة وثلاثة وقال سبحانه وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون سورة الزمر الآية السادسة وستون. ذلك عنوان المحبة أي أن يكون القلب من آنية الله قنديلا معلقا بالمساجد يعكس أنوار الرحمن وإن هذه لمنزلة وإنها لأرقى منازل الصالحين وأعلى مقامات العابدين وإنما هي بدورها لمراتب ودرجات فما كل من ادعى المحبة قد أدركها كاملة وحققها صافية نقية بلا شائبه ومن هنا كانت العبادة سيرا دائما إلى الله لا ينقطع إلا بالانتقال إلى جواره الكريم فالمحبة تبدأ بذورها بمنزلة التوبة ثم تورق بتحقيق التوحيد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صورة البقرة الآية 165 وتترقى شيئا فشيئا وتنمو حتى تبلغ مواجيدها درجة الخلة وهي التفريغ التام للقلب مما سوى حب الله فلا ينظر العبد لنفسه حظا إلا في حب المحبوب وهذه حال أشبه بالعصمة بل أعلى درجات العصمة ولذلك لم تذكر إلا في وصف النبيين الخليلين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما وعلى آلهما الصلاة والسلام كما في الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولذلك لم يخالل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس وإنما صاحب صحبة قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة يعني أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم الله. وفي رواية لمسلم ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا ولو فعل لابتلي فيها كما ابتلي إبراهيم وما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله في هذا السياق وهو عندي عالم العارفين قال والخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرت فؤاده وفلد كبده لأنه لما سأل الولد فاعطيه تعلقت به شعبة من قلبه والخله منصب لا يقبل الشركه والقسمه فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمر بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر فلم يبقى في إزهاق نفس الولد مصلحة فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم إنها إشارة من ألطف الإشارات وموافقة من أصدق الموافقات ومثل هذا لا يصدر إلا عن قلب ذاق حقيقة المحبة فرحمه الله وأجزل له الثواب ولك يا صاح في المحبة منازل مأذون فيها منازل تشهد لأصحابها بجمال الولاية أدناها محبة الرجاء وأعلاها محبة الصديقية كما كان حال أفضل الصحابة الكرام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو الوصف الذي أكرم الله به من قبل مريم ابنة عمران قال تعالى في سياق بيان حقيقة المسيح عليه السلام وأمه صديقه. صورة المائدة الآية الخامسة والسبعون ومن هنا فقد كانت من النساء الكوامل كما ورد في الحديث النبوي الصحيح فالصديقية هي الكمال في التصفية التعبدية حتى أعلى مراتب المشاهدة الإحسانية بما أتيح للإنسان من المجاهدات صادقة في مجال الطاعات وبين الضفتين من بحال المحبة مراتب متعددة بتعدد الاستعدادات الفطرية والإمكانات البشرية سادة الأحبة لن أستطيع بهذه الورقات ولا بغيرها أن أصل إليكم معنى المحبة فإنما هي صاح ذ فذق وإنما الذي أحاوله إن شاء الله أن أدلك على طريقها مسعته وليس لي في ذلك جهد الإبداع والاختراع وإنما هو تتبع لآثار المحبين والتباع وقد ذكروا في هذا الكثير من الأسباب والأبواب لكنني أجزها بحول الله تركيزا وتسيلا في معنى واحد ذكره القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وهو مفهوم الاقتراب والتقرب وهو الذي عليه مدار سائر الأعمال في الإسلام وبيان ذلك كما يلي إن المعنى العام للتقرب بالقربات هو عمران الوقت بالأعمال حسب يناسب الوقت من فرضة أو نافلة أو أي شيء من العمل الصالح بدءا بكل صور التخلي من اجتناب للمنهيات والمنكرات وكل صور التحلي من قراءة للقرآن وذكر الله تعالى على كل حال ودعائه في العسر واليسر والتفكر والتدبر ومطالعة آيات منته تعالى والحرص على اتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلى آخره وهذا كثير ومتنوع وللحصول على موجدة التقرب لا بد من مجاهدة النفس بهذه الأعمال ورياضتها بها حتى تصبح سجية لها تسري فيها سريان النفس راحة وعذوبة حتى إذا دخلت في العمل التعبدي شعرت أنك ورجت عتب تباب الله ليس الاكثار من رسوم الأعمال هو المطلوب بالقصد الأول وإنما الاكثار من المعنى التقرب ولا تمن تستكثر سورة المدثر الآية السادسة ويحك طرقت الباب فهل انفتح؟ إذن فتق الرب هل خرجت يوما إلى مكان بري لأشجار تطل بأقصانها من شرف أخضر على بطحاء معشبة مزهرة وجداول ماء عذب وشلالات وبحيرات وأسماك وطيور غريبة لها أشكال وألوان ثم اعتليت الشرف بين الأشجار ونظرت إلى ذلك الفضاء الصافي فهبت عليه كأنسام ذات أنداء محملة بأريج كأريج الجنة يملأ قلبك شوقا إلى غموض الجمال فانفتحت رئتاك انفتاحا واهتز صدرك شوقا ليعب من عذوبة ذلك النسيم العليل عب المحب الموصول بعد عطش شديد شيء من هذا يشبه لذة العبادة شيء من هذا يشبه التقرب إذ تقدم القربات فتجزى بالوصال والإنعام فإنما عليك إذن أن تدخل العبادة بمقام الشهود لتراه ولتطرد سنة الغفلة عن عينيك فإنها سبب تخش بالأعمال فتقرب تقرب فإنما التقرب عبادة ش. هده مشهودة والأعمال الصالحة لا حصر لها وإنما أفضلها أركان الإسلام وفرائضه ثم تليها نوافل الخيرات الصالحات كثير من الناس يقول هذه أعمال عادية فلا يجدون لها لذة وجمالا إلا قليلا قليلا وإنما المشكلة أنهم يؤدونها ولا يحسنون التقرب بها أنت تتقرب إلى ربك يعني أنك تشهد عبادتك له أي أنك تذوق كؤوس التذلل والتضر عليه تعالى وتفرغ قلبك له وحده ما استطعت إلى ذلك سبيلا وتكون لوساوس الشيطان بالمرصاد أن يدخل على قلبك حظا من حظوظ النفس فإنك حينئذ وأنت يقض الوجدان إذ تصلي صلاة مفروضة أو نافلة مثل الناس تكون متقربا وإذا تذوق طعم المحبة وتلك هي منزلة الولاية فإنما الولاء حب قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعادني لا أعيدنه أليس هذا العبد إذن آنية من أواني الله ألم يفض قلبه بالأنواع على سائر جسده فإذا هو بالله وله نعم كثير منا قرأ هذا الحديث مرارا فيبادر إلى الإكثار من نوافر الخيرات من الصلوات والصدقات ولكن هل حققت فريضة واحدة لغير تحقيق عبادة ومشاهدة وتقرب ذلك هو الإشكال إن الله تعالى يقول في هذا الحديث القدسي وما تقرّر إلي عبدي وقال قبل ذلك في القرآن الكريم وسجد واقترب سورة العلق الآية 10 لا قيمة للسجود للجسد إلا لم يصحبه سجود القلب نعم إن الإنسان لا يغفو ويسهو ولكن هنا باب المجاهدة هنا مع الاقتراب وذلك هو الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تعبد الله أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولكي نعرف معنى الرؤية هنا لا بد من إرادي سياق الحديث وهو حديث جبريل المشهور حيث سأل الملاك جبريل عليه السلام نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه عن الأول فقال الإسلام أن تشهد الله أن إلىه إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلها قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكت به ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره الحديث لقد رأيت أن الإسلام هنا إنما هو الترجمة الفعلية للإيمان إنه التعبير الفعلي عن الشعور القلبي وبقدر صدق التعبير يكون إحسان العبد إن الإحسان ليس شيئا خارجا عن الإسلام والإيمان وإنما هو حسن المطابقة بينهما إذ أن الإيمان هو المضمون الوجداني للإسلام وأنه لا يتم إسلام المرء على الحقيقة إلا باستشعار ذلك المضمون في كل حركات الإسلام وإنما الإسلام إسلام القلب لله أولا كما تبين في شهادتي لا إله إلا الله ومن هنا قال في بدء تعريف الإحسان أن تعبد الله الحديث إذا هو عبادة وما العبادة إلا ما جاء في الإسلام أي الأركان الخمسة وما تفرع عنها من نوافل فالإحسان من الناحية الشكلية هو تطبيق الإسلام لكن بمضمون خاص وهو قوله كأنك تراه وهذا هو بالضبط ما ينتج للعبد من حال عند استشعار الإيمان فاستحضار الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره كل ذلك إن وهو استحضار المضمون الغيبي للدين الذي هو جوهره الحقيقي وهذا الاستحضار يملأ القلب بعمران ذوقي من أنوار القرب والوصل مع السماء والارتقاء إلى وصاف الملأ الأعلى من حيث المعية الوجدانية فإذن يكون العبد بالله ولله ومع الله أو بعبارة أخرى يجعل من قلبه آنية لله كما مر في الحديث فيفيض بنوره ويبصر به تعالى ثم إن المتدبر يلحظ كأن هذا الحديث يتحدث عن درجتين من الإحسان الأولى أن تعبد الله كأنك تراه والثانية فإن لم تكن تراه فهو يراك ذلك أن عبادة الله كأنك تراه أعلى رتبة من الأخرى إذ توطين القلب وتطهيره إلى درجة أن يشرق بنور الله أمر دونه مكابدة ومجاهدة كما قلنا قبل إنه عمل وجداني وسير قلبي ونهي للنفس عن الهوى أي كان هذا الهوى إنه السعي والمجاهدة لتفريغ القلب مما سوى حب الله من الأزواج والولدان والأموال والشهوات وهذه وأمثالها حبها فطري في الإنسان وها هنا الصعوبة والمكابدة والمجاهده زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين والقناطي المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرف سورة ال عمران الآية الرابعة عشر ولذا كان الجهاد في سبيل الله صورة من صور الإحسان العالي لأنه بذل للنفس وإهدار لها على باب محبة الله ولا يكون مثل هذا إذا تحقق على وجهه الا اخلاص رفيعا لله تعالى انه رباط المحبه الخالص قال سبحانه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسنفياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين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 سورة المائدة الآية السالسة والخمسون إن هذا الشعور أقرب إلى الحال منه إلى المقام بتعبير القوم أو قل بعبارة أخرى قد يكون مقاما لخاصه الله من أوليائه المقربين المحبين, المحبين المحبوبين ولا يكون إلا حالا للمقاربين المسددين إنه مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا سورة النساء الآية الثامنة والستون ولذلك فقد كانت منزلة المحبة ذات شأن وطريقها إنما هو طريق المنجرفين بتيار الحب الإلهي الذين لا يرفعون من سجود إلا ليخروا إلى سجود في خفق منجذب إلى النور أبدا وحركة دائمة دوام العمر ودور مستمر ما دام الفلك يدور فعن ربيعة ابن كعب رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاته بوضوئه وحاجته فقال لي سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلته ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود إنها من كثرة السجود إذن وما عسى من يرى الله ذا الجلال والجمال في عبادته أن يفعل تلك مرتبة لا جزاء لها إلا رفقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وأعظم بها من رفقة وأكرم به من جزاء ذلك أن رفقة محمد عليه الصلاة والسلام تعني العمل على بلوغ مرتبة المحبين السابقين ممن ذكرنا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين قال الله فيهم وحسن أولئك رفيقا وإن هذه الشهادة الرفيعة العالية من رب العالمين لهي خير ما يمكن أن يبلغه العبد من خيري الدنيا والآخرة سواء لقد طلبها هذا الصحبي عظيمة الرفقة النبوية في الجنة ولذلك قال له محمد صلى الله عليه وسلم وهو الشفيع المشفع أو غير ذلك أي لو تطلب أمرا آخر غير هذا فلما أصر الصحابي على الرفقة السنية قال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك طلبا لرضى الله واسجابته لهما ليس المقام عادية بل إنها لمنزلة من منازل الجنة العليا التي لا ترى من جنان عامة المؤمنين إلا كما يرى الكوكب الدري في الفضاء وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا تراؤون أهل الغرف من فوقهم كما ترون من الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم ذلك أن الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنها يتفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ولكن كان من تيسير الله على عباده وتوسعته سبحانه وهو الحليم الكريم أن يوسع باب الإحسان فجعل منه مرتبة ثانية أقل جهدا من الأولى حتى يشمل كل ذينية صالحة ومحبة صادقة من المؤمنين وهو قوله فإن لم تكن ترى فهو يراك إنه تعبير عن استشعار وجداني أكثر منه عن أمر تصوري أعني إن إن كان استشعار رؤية العبد لله أمر يحتاج إلى مجاهدة كما قلت وتفريق وتهذيم متصفية بينما استشعار رؤية الله للعبد أمر ميسور لأنه أقرب إلى التصور العقدي العام منه إلى الاستشعار الوجداني وإن كانت حقيقته إنما هي راجعة إلى الوجدان إذ إمكان أن يشعر العبد بمراقبة الله له أسهل من أن يشعر هو بمراقبته لله وبينهما فرق كبير إن الأول أ الرجاء بينما الثاني هو أقرب إلى حاد الخوف ولكن المحبة جامعة لهما مع ولذلك جوعلا من الإحسان عن العموم قلت وهذه المرتبة الثانية هي في متناول كل من بذل جهدا مهما كان بسيطا من التقرب الصادق لله مستشعرا معية الله على كل حال ناظرا إلى نظر ربه إليه ورقابته عليه سبحانه وتعالى ذلك أن الله تعالى لم يشدد على عباده المحبين بل يسر هذا الدين تيسيرا قال المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولا لا يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربو وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة إن الإحسان برتبته هو قمة الجمع بين الشكل والمضمون وبين الظاهر والباطن في أعمال الدين إنه الصدق إذن وإن الصدق لمقام الرفيع حق الرفيع وهو أعلى مراتب التقرب ومن الصدق ينبع التصديق إذ يتلقى الصادق في صدقه حتى يكون عند الله صديقا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا والصديق هو المحسن في محبته وتقربه ولذلك كان التصديق إحسانا في خلة إبراهيم عليه السلام قال تعالى <تصفيق> وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا له والبلاء المبين I mean... سورة الصفات الآية 105 و106 أي أن هذا الإحسان بلاء شديد بمعنى أنه لا يدرك إلا بمجاهدة ومصابرة وقال عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر سورة القمر الآية الخامسة والخمسون والعندية في الآية مشعرة بالقرب القريب والخصوصية الكريمة وأنت ترى أنها ارتبطت بمقعد الصدق الرفيع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 وما تبديلا. سورة الأحزاب الآية الثالثة والعشرون ومن هنا فقد تضمنت منزلة المحبة أغلب مقامات الإيمان التي فصل فيها القوم وذكروها مفردة في كثير من الأحوال حتى بلغوا بها أزيد من مئة مقام ولو تأملتها لوجدت أغلبها راجعا إلى معنى المحبة فانظر إذن كم يحوز المحب من حال ومقام عند الله تعالى نعم إن منزلة المحبة هي باب صحبة الملائل الأعلى في السماء وعنوان القبول في الأرض فيا لجمال الأنس ويا لجلال القرب قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله العبد تعال جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ذلك هو الإسلام دين المحبة العليا